كان مقبوض عليكم يا راجل والله انا ما متخيل ان احنا لسه مقبوض طب وبعدين يعني <تصفيق> وبعدين خلاص جات لنا اشعره ان انا نسيبكم اه وحمص لا لا لا حمص ده بتاعنا مش بتاعكم يعني ايه يعني حمص هو المطلوب لوحده وانتم ملكوش لكوش اي دعوه بالقضيه بتاعته خالص قضيه استني نوها استني نوها بلاش انت ادنيش في ده قضيه ايه <تصفيق> انت مالك انت احنا بوليس وعارفين احنا بنعمل ايه كويس قوي اه وانا بقى اصلا شاكه انكم بوليس لا حلوه حلوه وذكيه وبتفهميها وهي طايره عاوز اشوف اثبات شخصيتك انت هو <تصفيق> يلا يا <ينوها تصفيق> أحسن شو بيزبشرك ستة بذكرها ماشا <تصفيق> يلا نوا يلا نوا بعدين ده, ده ده واحد مش مش لوحده بيجوا ستة سبعة تمنتاشر شو بيزبشرك <تصفيق> ستة ما أقولها ماشا طب أقولك يا ماشا يعني بعدين ساعتك يعني انت الحكومة برضو والبوليس في خدش الشعب والشعب في خدش الحكومة ملاين يصب على الفاضي بديك نحط زنب على مهنا كده ساعتك توصلون أي طريق بدل حتى الصحر اللي احنا فيها دي <تصفيق> بتقول لازم نسيبكم في المكان اللي استلمنا فيه الإشارة. سلام يا عسل وبعد كده يا حبيبي ما تبقاش تحشر نفسك في اللي ملكش فيه يعني ايه هترمونا كده تسهره <متنى> ما انت معاك يا أسد اوه هتبضل سكد يا أسد يا سابع لو انت شايفة يعمل ايه يا أختي ها؟ اعمل ايه؟ لازم تعمل حاجة اتصرف طب ما, ما, ما, ما, ما, ما تفكري ما تفكري انت وفكرك انا او تفكيلي ايديك وفكلك ايديك وعيدك ان كلهم بس انت فكيلي انت اسكولت الريشة بتتربى عضلات حتى تلاقي عندي التراي والباي بصي من الريشة عنا. لزنة وريني بقى ايدك الطرشة دي هتعملك ايه دلوقتي يا طب لو سمحت ممكن تفكني اه الكلام ده لما واخذه بقى عند ام مش عاوز تعرف انا مين يا ابو عيد طرشه لا ولا ايه ما <تصفيق> خلاص عرفتك عرفتك وانا بقى عاوز اعرفك بنفسي ده يشرفني يا تفضل اتفضل انا حمص حمص حمص حمص حمص اه نصران يا بره مالك يا سناء يا شايف الكلب ده بيبصلي ازاي يابا؟ يا ما هو لانه بيهوهو لازم يكون شايف حاجة بيهوهو عليها هدي نفسك انت بس يا سناء واعملي زيه وانت عملت ايه يابا؟ يا مش حطيتهم في دماغي ولا شغل نفسي بيهم ولا يهتني ايتها كلب ولا هوهوته هو, هو, هو, هو, هو عليك يا أبا. اهبسني ووعي يحس او يشم اني خايف الكلب ما يهبش الا اللي خايف منه ايوه بس انا خايفه يابا قوي وانا كمان هتجنن من ايه يابا مش عارف الراجل ده عمل فينا كده ليه ليه انت ما سمعتوش يابا سمعته بس ما فهمتش هو مين اللي خطف مين واللي خطف خطف ليه والهوهوى ديه لمصلحه مين؟ بيقول إننا عصاب وحسن رئيس العصابه وإن إحنا اشتركنا في خطف بنته نوها نوها اللي تخطف بلد فيها مليون راجل وإحنا عملنا كده يا بنتي بزمتك اني وإنتي سحن عصابات؟ انت بتسالني يابا خليني في المصيبة اللي أنا فيها مصيبة إيه يا بنتي كفال الشر؟ إني حبيت واحد ما يستهلش حبه الله الله الله الله, الله, الله. إنتي كمان قلبتي على حسن؟ هو اللي قلب علي في الأول مع اني مش بحبه بس عاوز أسألك قلب عليك إزاي عجبها وعجبته واتفقوا مع بعض وأول أنا ما ظهرت في حياتهم تاني خدوا بعضهم وهربوا يا أبو هربوا كنت فين يا بنت يا كل ده في لبش في المنطقة قدت و لك على طول يعني الحالة ايه دلوقتي؟ امان يا معلم لما ما اقولي خير ملهوف اوي كده ليه وكنت عاوزني في ايه في مهمة رسمية فيها قرش حلو الله انت اللي بتفكري فيه الفلوس وبس وفيك يا سيد المعلمين واللي يهم سيد المعلمين يهماني طبعا واللي يقلق سيد المعلمين اه يقلقني انت فاكرة لبنت سناء حبتش عاوزين ننقذها محموسة لااا محبوسه في بيته طلقين عليها كلاب هي وابوها الرجل الطيب والمطلوب مني هتدخلي الفيلا وانتي عامله فيلم عربي صريخ وسويت وهتقولي اللي هاقولك عليه بالظبط بهدلني خدني لحم ورماني عظمي يا ست هانم لففني وراه بر مصر كله هو مين ده؟ اللي لح في كل بلد بيت وفي كل بيت حكاية ده غير العيال يا سعدت البيه بيت مين وحكاية ايه؟ بيتك يا بيه اللي راحوا برجليه وعرف يدخل عليكم بالحنجل وبالمنجل ونسل نمفتاحها عن اي او ممكن افضاحه انتي بتكلمي عن مين بالزبط؟ اللي رمج تيته على بنت ورقد لكم في البيت اللي توكم بدحكاته وعنه اللي يندب فيها رصاصة مين ده اللي بتكلمي عنه؟ بقى عرفتش يا بيه يا سيد تقولي بقى وخلصيني اللي ما يتسمى حسن حسن عناب حسن؟ وانت تعرفي حسن ده منين وازاي؟ اعرفه عز المعرفة مراته مراته؟ حب من طرف تالي الو الو ايوه يا باشا انا عواضين المخبر الهدف مرصود يا باشا والموقف تحت السيطرة هما الاتنين في الصحراء ومشيين في ضوء القمر طبعا في بعض لا يا باشا ايديهم مقيده الهدف الاول حسن عناب والتاني يا باشا قصدي والتانية يا باشا هي تانية ولا تاني؟ تانية يا باشا من هي؟ نهى ابو العطى نهى. عوضي يا حسن عارف حجم كورة ريشة ديه وانا عارف منين قالولك عليها مدرسه كره الريشه ما أنا عارف ان ما أي علاقة بالريشة حجم كره الريشه ووزنها خمسة جرام ايوه الخمسة جرام دول محتاجين تركيز شديد عشان تعرفي تتابعي انا مش عاوزة اتابع انا عايزه اروح عشان كده مهم جدا انك تبقي حاسه ان مفيش حد قدامك غير الكوره وبس اه والخصم اللي بيلعب معاك حجر حجر وعين وبس ولو عرفتي تسيطري على عين الخصم هتقدري تسيطري عليه حسن احنا في ايه ولا في ايه يا حسن وعشان اللاعب وانا ايه علاقتي باللاعب دلوقتي؟ ما هي اللاعب دي تمشي على اللاعب اللي بجد والانسان العادي الانسان العادي لازم يكون عنده هدف وحضرتك هدفك ايه دلوقتي؟ بصراحة بصراحة يعني؟ ايوه بصراحة الصراحة نفك الرابطه السودة اللي انا فيها دي قصدك نفك الرابطه السودة اللي احنا الاثنين فيها دي انا اكيد لو فكيت ايدي هفكك معايا عارفه ليه اكيد عشان بقولك لك ايه بلا اكيد علشان بلا انت تخيلك هيروح لبعيد ليه وتتخيلي اني بحبك ولا حاجه امال عاوز تنقذني ليه يعني عشان احس بجد بالبطولة الشهامه النبل النخوة قدامك وقدام نفسي وتحس بشهامتك ونبلتك على حسابي خلاص يا اختي تصرفي انت بقى نفسك سلام يا هاني حصل عاوزه ايه انا خايفه بجد من ايه هو في في الصحراء دي اسود يووووو ده في اسود ونمور ودببه متوحشه وحنشان وعقارب ونملة ابيض بيطلع على اي شيء بيتحرك لا لا لا لا طب انت ناوي تمشي وتسميه لوحدي يا جبان يا جبان يا نذل. كمان جبان كمان هتقلي ادبك طب مش هرد عليك حسن <تصفيق> الأسد. أنا الأسد ذات نفسه أنا الليس الليس حسن عناب بطل مصر في كرة الريشة أوه. يا مامي خوفتني يا سلام أنت تتريع علي أنا مش بالتريع أنا المخرج هنا ومن حق أعمل انا عايزه في أي وقت وفي أي مكان يعني هي يا عمر يا حبيب تفهميني ما تقولش يا حبيبتي دي خالص ليه بس يا موني وما تنتقش اسمي على لسانك انت فاهم ولا لا؟ انتوا لسه برضو قاعدين قصاد بعض وبتتنقروا زي الديوك صوتكم جايب لحد بره المكتب يا ريت تفهمه بنفسك يا استاذ رشدي يا ريت ما هي فاهمه وعارفه إني لا انا ولا انت نقصد ان نبعدها عن الحمله الاعلانيه للسمنة لو سمحت حضرتك الله الله انت هتاخديني بسكتك ولا ايه خلاص اتخنقوا ولا اتصفوا لوحدكم بس يكون في علمك انت وهو المكتب ده لازم يكون فاضي كمان خمس دقايق عشان أنا عندي ميتنج عن إذنكم حسن أنا تعبت أبي حزن ومين سامعك يا نوه؟ بس أنت برضو راجل أنا برضو إيه؟ أيوان كده بقى أيوان كده هي دين طقيها بقى أنا راجل وإنت سب هديني نطعطاها واريني بقى رجولتك وشلني وخرجني من المصيبة اللي ترميت فيها دي هيحصل هيحصل في أقرب وقت آه إيه تعبانة؟ آه تعبانة أوي جعانة؟ لا عطشانه لا بس هتجنن. من إيه يا نوه؟ عزاش شرب في الصحراء. دي خياليه اوي حد قالك كده قبل كده